وَلكِ النَّ بِظَّمَن آممََ بِلل وَدّ أَمِآ خِي وَالمَنئ كَتِ وَلكِ تَ ب وَ أ ت الم أ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا صَلَاتَهُمْ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُفُونَ فِي عَهْدِهِ إِذَا وَاهَدُوا وَالْمُفُونَ عاهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين مَنْ صُفِّلَ قَتْلًا حُرٌّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى بَمَنْعِ فِي أَنْ نَغُومَ مِنْ أَخِ احتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 119. فمن اعتدى بقد ذلك فله عذاب أليم dan أقن على المتقين فما daum no.